طفة أم شاجن بثله فجعل له سميع بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن اعتدنا لِكَافِرِينَ سلاسل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 عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يعرون فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت كطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فطة وَأَكْوَابٍ كانت قواريرا من فطة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرقوا وحلوا أساور من فَظَلَتْ يَوْمًا وَصَارَ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا هَذَا لَكُمْ جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا انفا تبديلا إن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء